بسم الله الرحمن الرحيم الحق مالحق ما وما ثبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاقية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيّام من حسوما.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 إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيوم إذ وقعت الواقع والشقة السماء فهي يوم إذ واهية والملك على رجاء عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضوا. لا تخاف منكم خاف يا فَأَمَّا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ غَرَوُ كِتَابِهِ إني ضنات أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما سلفتم بما ألفتم في الأيام الخالية، وأمَّا من أُوتِي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليت هكانت القاضية ما ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله درعها 70 درعا فاسلكوا انه كان لا يمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ di antara kamu ada yang berbohong. Wahai! Kami tidak mengetahui bahawa di antara وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَظِينِ فَسَبِحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي